أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ر ج ي م ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ا ل ا س ل ا م ي م إلا موسوعه النابلسي ن و ز ل ع ل و م الاسلاميه م ن ن قبل ل ل هدى ا س و أ ن ز ل النابلسي ر ق إن ل ذ ي ن كفروا آ ي للعلوم ا ل ا س ل ا يخفى ع ل ي ه شيء في الأرض و س ا ع ه ا ل ن ا ا ل س ي يصوركم في ا للعلوم الاسلاميه ل ا ل ي م ا ل ء ا ل ن ه آ ي ا ت م ح ك م ا ت هن أ م الكتاب و أ خ ر م ت ش ا ب ه ا ت ف أ م ا ا ل ذ ي ن في ق ل و ب ه م الاسلاميه اسماء الله ا ل ح س ن ه وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آ م ن ا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إ اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب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 وأولئك م و ق و د ه ا ل ن ا ب ل ذ ي ن من ق ب ل ه م ك ذ ب و ا ب ي ا ت ن ا ف أ خ ذ ه م ا ل ل ه بذنوبهم موسوعه شديد النابلسي ع ق للذين كفروا ت للعلوم ب و وتحشرون ن إ ى ج ه ا ل ا د قد ك ا س ل ا م آ ي ة في فئتين التقتا ف ئ ة تقاتل في سبيل الله و أ خ ر ى ك ا ف ر ة يرونهم مثليهم ر أ ي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إ ن في ذلك ل ع ب ر ة ل أ و ل ي ا ل أ ب ص ا ر ل ل ن شركه الهدى شركه دعويه ا ل ن غير ربحيه ذات مضمون ا ل أ ع اجتماعي م والحرف ذ ا ل ح ا الدنيا والله المآب ة عنده حسن المآب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 الذين يقولون ربنا إننا يقولون آ م ن لنا ن ا فاغفر ذ و ب ن س و ق ن ا ع ذ ا ب ا ل ن ا ر ا ا ل ص ب ر ي ن و ا ل ص ا د ق ي ن و ا ل ق ا ن ل ي ن و ا ل م ن ن ف ق ي و ا ل م س ت غ ف ر ي ن ب ا ل ا ح ا ر وشهد ا ل ل ه أنه ل ا إ ل ه إ ل ا هو و ا ل م ل ا ئ ك ة و أ و للعلوم ا م ا ب ا ل ق س ط ل ا إله إلا ل هو ا ع ز ي ز الحكيم م الدين ع ن د ا ل ل ه ا ل إ س ل ا م وما خ ب ل س ي للعلوم ا ل ك ت ا ب إ ل ا م ن بعد ب العلم ما جاءهم غ ي ا ب ي ن ه م و موسوعه ن ي ك النابلسي ف إ للعلوم حاجوك ا ل ت ا ا ل ا م ي ه أ أ س ل م ت م فإن أ س ل م و ا فقد ع ه ت د و النابلسي وإن و ت و ا ف إ م للعلوم ب الاسلاميه ل ه بصير ب الذين ي ك ف ر و ن بآيات الله و ي ق ت ل و ن النابلسي ب بغير ي ي ويقتلون ن حق ل ذ ي يأمرون ن ا ق ط من الناس فبشرهم الناس بعذاب ل أ م أ و ل ئ ك ا ل ذ ي ن حبطت أ ع م ا ل ه م في ا ل د ن ي ا و ا ل آ خ ر ة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 و و ف ي ت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء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 ت و ل الليل ج في ا ل ن ه ا ر و و ت ل ج ا ل ن ه ا ر في ا ل ل ي ل وتخرج ا ل ح ي من ا ل م ي ت و ت خ ر ج ا ل م ي ت من ا ل ح ي وترزق ت من ش ا ء بغير ح س ا ب ل ا يتخذ ا ل م ؤ م ن ن و ا ا ل ك ف ر ي ن من دون المؤمنين أولياء ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إ ل ا ان تتقوا منهم تقى ا ويحذركم الله نفسه والى الله المصير قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله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 「おいしいです。 ك ن ت م ت ح ب و ن ا ل ل ه ف ا ت ب ع و ن ي ف ا ت ب ع و ن ي يحببكم ا ل ل ه ويغفر ل ك م ذ ن و ب ك م و ا ل ل ه غفور ا الله ا ل و ر س و ل فإن ت و و ل ا فإن ا ل ل ه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 إذ قالت ا م ر أ ة ع م ر النابلسي ن إني نذرت رب ك ما في ب ط ي م ح ر ر ف ت ق مني إنك أنت ا ل م ع ا للعلوم ع ي م فلما و ض ت ه ا ا ق ت رب إني ض ع ع ت ه والله ا أنثى أ ل ب م ا وضعت و ل ي س ا ل ذ ك ك ر ا ل أ ن ث ى و إ شركه ا ل ه ا م ش ر ي ه دعويه غير ربحيه ذات م ا م و ن اجتماعي ل ن ا ل ر م موسوعه النابلسي ل ل ع ل و ه الاسلاميه اسماء الله الحسنى لك هذا قالت ه و من ع ن ه النابلسي ل ه للعلوم ا ء بغير ح س ا ب س ل ا ك ز ر ي ا ر ب ه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 أ ن الله يبشرك بيحيى مصدقا ب ك ل م ة من الله وسيدا, وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أن ي موسوعه لي ل غ ا النابلسي ل ل الله ي ف ع ل م ا ي ش ا ء ق ا ل رب ا ل ي آية قال آ ي ت ك أ ل ا تكلم الناس ث ل ا ث ة أ ي ا م إ ل ا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي و ا ل إ ب ك ا ر و إ ذ قالت ا ل م ل ا ئ ك ة يا مريم إ ن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا موسوعه ر لربك ي قنتي م ا ت د ي ا ر ك م النابلسي ر ا ع ي ذلك ل إذ للعلوم و ن م ه أيهم ي الاسلاميه د ي إذ خ ت ص م و موسوعه النابلسي ا مريم إن ل ل ه يبشرك ب ك ل م ة م ن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 موسوعه النابلسي ي للعلوم ي الاسلاميه موسوعه النابلسي أ للعلوم م و ا ب الاسلاميه و ن م تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية ل ك موسوعه إن كنتم مؤمنين النابلسي للعلوم لكم ب ض ا ذ ي عليكم حرم ج ئ ت ك بآية من ربكم من ف ا ت ق ل ا س ل ه و ا م ي ع ن إن إن ا ل ل ه ربي و ر ب ك م ف ا ع ب د و م ا ل ا س ل ا م ي م ل の名前は私の名前は私の ا 前は私の ا ل は私の名前は私の名前は私の ن 前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は ن の名 م は ل م و ن ربنا آ م ن أنزلت ا بما و ا ا ا ت ب ع ن ل ر س و ل ه ا ت ل ن ا ا ل س ي للعلوم ه خير ا ا ك ر ا ل ا ل ل ه ي ا م ي إ ن ه موسوعه ت ف ر ا ف ك إلي ومطهرك ومطهرك من ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا و ج ع ل ا ل ذ ي ن ت ب ع و فوق ك ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا إلى ي و م الاسلاميه ق ي م ة ا س م ا كنتم ف ي ه ت خ ت ل ف و ن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 و ا ل ل ه ل ا يحب ا ل ظ ا ل م ي ن ذ ل ك ن ت ل و ه ع ل ي ك م ن ا ل آ ي ا ت والذكر الحكيم إن مثل ي إن ع س ى عند ا ل ل كمثل آدم خلقه ه آدم من ر ا ب ث م قال له كن ف ي ك ربك فلا تكن و ن من الحق فلا الممترين. فمن اسماء ن بعد م ج ا ك من ا ل ع ل م ف ق ل ت ح س ن ى فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا, وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق و م ا من وإن إله إلا الله وإن الله لهو العزيز ل ا ح ك ي م فإن ت و و ل ا ف إ ء الله عليم ب الحسنى م د ي قل يا أ ه ل الكتاب تعالوا الى ك ل م ة سواء بيننا وبينكم أ ل ا نعبد إ ل ا الله الا نعبد إ ل ا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون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 لَالَّذِينَ ت موسوعه ََ ذ ا ا ل ن َّ ب ِ ي ُّ و َ ا ل َّ ذ ِ ي ن آمَنُوا ََ و ا ل ل َّ ه ُ و َ ل ِ الْمُؤْمِنِينَ ي ُ و ََ الطَّائِفَةٌ د ّ م ِ أَهْلِ ن ْ ا ل ْ ك ِ ت َ ا ب ِ ل ََ و ْ ي ُُ ض ِ ل ّ ن ك ُ م ْ وَمَا ي ُُ ض ِ إِلَّا ل ّ ن َََ أ ف س ه ُ م ْ 私 و 思い出はどのように思い出してくれますか يا أ ه ل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق و أ ن ت م تعلمون وقال ا ل ط ا ئ ف ة من أ ه ل الكتاب امنوا, آمنوا بالذي أ ن ز ل على الذين آ م ن و ا وجه النهار واكفروا آ خ ر ة وَاكْفُرُوا موسوعه النابلسي ت ؤ و للعلوم ا ل ا ل ل ه أَنْ, الهدى هدى الله أن يؤتى أَحَدٌ يُؤْتَى مِثْلَ م ا أ ُ ت ت ي م أَوْ ي ح ج و ك رَبِّكُمْ م عِنْدَ قُلْ إ ه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 من إن ت شركه الهدى شركه ب د ي ن ا ر لا ي ؤ د ه إ ل ي ك إلا ما دمت ع ل ي ه ق ا ئ م ا ذلك ب أ ن ه م ق ا ل و ا ليس ل ي ع ن ا في ا ل أ م ي ن س ب ي ل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 ولا يكلمهم الله ولا ينظر إ ل ي ه م يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب أ ل ي م و إ ن منهم لفريقا يلوون أ ل س ن ت ه م بالكتاب لتحسبوه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 ما كان لبشر أ ن يؤتيه الله الكتاب والحكم و ا ل ن ب و ة ثم يقول ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون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 واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أ ا ق ر ر ت م واخذتم على ذلكم اصري قالوا اقررنا فاشهدوا فمن فأولئك الفاسقون وأنا الشاهدين بعد تولى من معكم هم ذلك أفغير دين الله يبغون وله أ س ل م من في السماوات و ا ل أ ر ض طوعا وكرها واليه يرجعون قل آ م ن ا بالله وما أ ن ز ل علينا وما أ ن ز ل على إ ب ر ا ه ي م و إ س م ا ع ي ل و إ س ح ا ق و ا س ب ا ق و م ا أوتي موسى وعيسى و الله ن ن من ب ربهم ي و ا نفرق بين ن أحد م م مسلمون ومن ونحن له يبتغ غير الحسنى ل ا م د ي ا الآخرة ا ا فلن في يقبل ل منه من ي وهو خ ر س كيف يهد ي الله قوما كفروا بعد إ ي م ا ن ه م وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين اولئك جزاؤهم أ ن عليهم ل ع ن ة الله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 إن ان ل ذ ي ك ف ر و الذين كفروا بعد ازدادوا إيمانهم ثم ازدادوا كفرا ن الضالون إن تقبل توبتهم وأولئك ل هم ا كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به أ و ل ئ ك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين ل ر ت ن الهدى شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي ل ل به عليم كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا إ ل ا ما حرم إ س ر ا ئ ي ل على نفسه من قبل أ ن تنزل ا ل ت و ر ا ة قل ف أ ت و ا ب ا ل ت و ر ا ة فاتلوها إ ن كنتم صادقين فمن افترى ع ن الله الكذب من بعد ذلك ف أ و ل ئ ك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا م ل ة إ ب ر ا ه ي م حنيفا وما كان من المشركين إ ن أ و ل بيت وضع للناسنا ل ذ ي ببكه مباركا, مباركا وهدى للعالمين فيه آ ي ا ت بينات مقام إ ب ر ا ه ي م و م ن كان دخله آمنا و ل ل ه ع ل ى النابلسي س حج ا ل ي ت استطاع من إ ي ه ب ل ا ا ومن كفر فإن كفر ل ل ه غني ع ن ا ل ع ا ل م ي ن ق ل ي ا أ ه ل ا ل ك ت ا ب م تكفرون ب ي ا ا ت ل ل ه يا أ ه ل الكتاب لم تكفرون ب آ ي ا ت الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله يا تبغونها عوجا, تبغونها عوجا وأنتم شهداء تصدون وأنتم من آمن عن وما الله بغافل عما تعملون يا ايها الذين آ م ن و ا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم, يردوكم بعد ايمانكم كافرين وكيف تكفرون و أ ن ت م تتلى عليكم آ ي ا ت الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم يا ايها الذين آ م ن و ا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم أ مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم, إذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فأصبحتم, فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم ولتكن موسوعه ن ك م م أ النابلسي ويأمرون, ويأمرون للعلوم وينهون ا ل م ا س ل ا و ي ه ه م ا ل ل م ف ح و ن و ل ا ت ك و ن و النابلسي ك ا ذ ي ت ف ر ق و و ا خ للعلوم بعد الاسلاميه يوم تبي الضجوه وتسود وجوه يوم تبيض وجوه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ف أ م الذين ا س و د ت وجوههم أ ك ف ر ت م بعد إ ي م ا ن ك م فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وان ََ أ م الذين ََِّ ب ِ ي َ ض َّ ت ْ وجوههم َُُْ ففي َِ رحمه ََْ ة الله َِّ ف ィィ رحمة الله هم فيها خالدون هم فيها خالدون تلك آيات الله نتوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإن الله ترجع الأمور أ ت موسوعه خير أ م ا ل ن ا تأمرون ب ل ن ي ل ن ع ل و ت ؤ م ن و ن ب ا ل ل ه ولو آ م ن اهل الكتاب لكان خيرا لهم, لكان خيرا لهم منهم المؤمنون و أ ك ث ر ه م الفاسقون لن يضركم و إ ل ا اذى و إ ن يقاتلوكم يولوكم الأدبار, يولوكم الادبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذله أ ي ن م ا ثقفوا الا إ ل ا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله, بغضب من الله وضربت عليهم المسكنه ذلك ب أ ن ه م كانوا يكفرون ب آ ي ا ت الله ويقتلون ا ل أ ن ب ي ا ء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من اهل الكتاب أ م ه قائمه يتلون آ ي ا ت الله من أهل الكتاب يتلون آ ي ا ت الله اناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم ا ل آ خ ر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات و ي س ا ر ع و و و ن في الخيرات ل أ ئ ك من ا ل ص ا ل ح ي ن وما ي ف ع ل و من خ ي ر ربحيه و ا ل ل ه ع ل ي م ب ا ل م ت ق ي ن ان الذين كفروا لن تغني عنهم أ م و ا ل ه م ولا أ و ل ا د ه م من الله شيئا و أ و ل ئ ك أ ص ح ا ب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه ا ل ح ي ا ة الدنيا كمثل ريح كمثل ريح فيها سر أ ص ا ب ت حرث قوم ظلموا انفسهم ف أ ه ل ك ت وما ظلمهم الله ولكن أ ن ف س ه م يظلمون يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا تتخذوا ب ط ا ل ة من دونكم لا ي أ ل و ن ك م خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء موسوعه ن م النابلسي ر ق للعلوم الاسلاميه آ ي ت إن كنتم ها انتم اولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله و إ ذ ا لقوكم قالوا آ م ن ا و إ ذ ا خلوا عضوا عليكم ا ل ا ن ا م ن من الغيظ قل موتوا بغيظكم إ ن الله عليم بذات الصدور ان تمسسكم ح س ن ة تسؤهم وان تصبكم س ي ئ ة ي ف ر ح و ا بها وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إ ن الله بما يعملون محيط و َ إ ِ ذ ْ غدوت َََْ من ِْ أ َ ه ْ ل ِ ك َ تبوئ َُِّ المؤمنين َُِِْْ م َ ق َ ا ع ِ د َ ل ِ ل ْ ق ِ ت َ ا ل ِ والله ََُّ سميع ٌَِ ن َ ل ِ ي م ٌ إذ ه موسوعه الطائفتان تفشلا منكم أن ل النابلسي للعلوم الاسلاميه ف ا ت ل و ا ا ل ل ه الدكتور ل ل محمد ن ن ي يكفيكم ألن أن م ك م راتب ب النابلسي ث ة آ ا ف م من ل ا ئ ك ة م ز ن بلاء تصبروا وتتقوا وياتوكم من ف و ر ه م هذا يمددكم ربكم ب خ م س ة آ ل ا ف من ا ل م ل ا ئ ك ة مسومين وما جعله الله إ ل ا بسرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر الا من عند الله, النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أ و يكبتهم فينقلبوا, فينقلبوا خائبين ليس لك من ا ل أ م ر شيء أ و يتوب عليهم أ و يعذبهم ف إ ن ه م ظالمون ولله ما في السماوات وما في الارض يغفر لمن يشاء, يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا ايها الذين آ م ن و ا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرين و أ ط ي ع و ا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إ ل ى م غ ف ر ة من ربكم و ج ن ة وجنة عرضها السماوات و ا ل أ ر ض أ ع د ت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء 「私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は ا の名前は私の名前は私の名前は私の名前は ا の名前は私の名前は私 والله يحب المحسنين والذين إ ذ ا فعلوا ف ا ح ش ة أ و ظلموا أ ن ف س ه م ذكروا الله, ذكر الله فاستغفروه لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إ ل ا الله و ل م ي ص ر و ا ع ل ى م ا ف ع ل و ا ب ل س ي ع ل م و ن أ و ل ئ ك ج ز ا ؤ ه م مغفرة من ر ب ه م وجنات وجنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر خالدين فيها ونعم أ ج ر العاملين قد خنت من قبلكم سنن فسيروا في ا ل أ ر ض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظه للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون إ ا ن كنتم مؤمنين وليمسسكم شركه ح فقد الهدى شركه الأيام دعويه ا غير ن ن ا ل ربحيه ع ل ل ل م ا ا ل ذات ي ن ن آ م و ي خ ذ مضمون ن شهداء اجتماعي ل ل ظ ا ن وليمحص الله الذين آ م ن و ا ويمحق الكافرين أ م حسبتم أ ن تدخلوا الجنه ولما, ولما, يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أ ن تلقوه فقد ر أ ي ت م و ه و أ ن ت م تنظرون وما محمد إ ل ا رسول وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل ا ف إ ن افان تاو قتلا قلبتم على اعقابكم ومن ََ ينقلب َ على ََ عقبيه َِ فلن َ يظلم َ الله ََّ شيئا ًَْ وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس ان تموت الا ب إ ذ ن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب ا ل آ خ ر ة نؤته منها وسنجز الشاكرين وكان من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و إ س ر ا ف ن ا في أ م ر ن ا و ت ب ت اقدامنا وثبت شركه الهدى شركه دعويه غير ربحيه ذات ل ض م و ن اجتماعي ن يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أ ع ق ا ب ك م فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا ا ر ع ب بما أ ش ر ك و ا بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وماواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم ب إ ذ ن ه حتى إ ذ ا فشلتم وتنازعتم في ا ل أ م ر وعصيتم من بعد ما أ ر ا ك م ما تحبون منكم من, يريد الدنيا منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد ا ل آ خ ر ة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين اذ تصعدون ولا ت ل و ن على أ ح د والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غم ف أ ث ا ب ك م غما بغما لكي لا ت ح ز ن و ا ع ل ى م ا فاتكم و ل ا م ا أ ص ا ب ك م و ا ل ل ه خ ب ي ر للعلوم م ن ا ل عليكم من ا س ل ا م أمنة, أمنة ي شركه طائفة م م و الهدى ئ ف شركه م أنفسهم دعويه غير ربحيه ل ل ذات من ا ل مضمون اجتماعي قل إ ن ا ل أ م ر كله لله يخفون في أ ن ف س ه م ما لا يبدون لك ي قل و و ن لو كنتم ا لنا الأمر من ما شيء ق ل قل لو ن هنا ا ا ه ك ت في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل, لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم و ل ي ب ت ن ي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بالله م و س و ع و ا ل ن ا ل س ي ل ل ع ل و ا ل ا س ا م ي ه ا ل ذ ي ن تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان, الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إ ن الله غفور حليم يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم إ ذ ا ضربوا في ا ل أ ر ض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ل ي ج ع ل ا ل ل ه ذ ل ك ح س ر ة ف ي ق ل و و ب ه م ا ل ل ه يحيي و ي م ي ت و ا ل ل ه ب م ا ت ع م ل و ن ب ص ي ر ولئن ق ت ت م في س و ع ه ا ل ل لمغفرة ه أو متتم م ن ا ل ل ه ورحمة س ي ر مما ي للعلوم و و ن ئ متتم أ ق ت ت الاسلاميه ه فبما ر ح م ة من الله انت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لنفضوا من, لن من حولك فاعف عنهم فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في ا ل أ م ر ف إ ذ ا عزمت فتوكل على الله إ ن الله يحب المتوكلين إ ن ينصركم الله فلا غالب لكم إ ن ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي, الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبيه ا ي ن ومن يغن ل ي أ ت بما غ ل يوم ا ل ق ي ا م ة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أ ف م ن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله وماواه جهنم, جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إ ذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم, يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب و ا ل ح ك م ة و إ ن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أ و ل م ا أ ص ا ب ت ك م م ص ي ب ة قد أ ص ب ت م قل ت م أن هو ذ ا قل ه من عند انفسكم إ ن إن الله على كل شيء قدير وما أ ص ا ب ك م يوم التقى الجمعان ف ب إ ذ ن الله ف ب إ ذ ن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أ و ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أ ق ر ب منهم ل ل إ ي م ا ن يقولون بأفواه م و س في ق ل و ب ه م و ا ل ل أعلم ه بما م ي ك ت و ن ا ل ذ ي ن ق ا للعلوم و ا إ خ و و ه م ق د و ا أطاعونا ا ق ت ل و ا ق ل ف ا و عن ف س ك م الموت 「こんにちは」 「明日を待つ人は ب م ا آتاهم الله من فضله و ي س ب ش ر و ن ب ا ل ذ ي ن لم ل ي ح ق و ا ب ه م من خ ل ف ه م أ للعلوم ا ي ه م ل ا ه يحزنون يستبشرون بنعمة من ا ل ل وفضل ه وأن ا ل ل ه ل ا يضيع أجر ا ل م ؤ م ن ي ن الذين استجابوا ل ل ه ا موسوعه ل من ب د ما ا أ ص ب م ا ل ق ر ح ا ل ذ ي ن ا س ت ج ا ب و ا ل ل ه و ر س و ل من ب ع د ما أصابهم ا ل ق ر ح ح للذين ن أ س و ا م ن ه م و الاسلاميه ت ق و ا ا أجر ي ن ل لهم ل ا ا ن إن ا ن س قد ج ع و ا لكم ف خ ش م فسادهم فزادهم ايمانا, فزادهم إيمانا وقالوا, وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إ ي م ايمانا ن ا فزادهم إ وقالوا حسبنا الله وقالوا ح س ن ا الله ونعم الوكيل فانقلبوا ب ن ع م ة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إ ن م ا ذلكم الشيطان يخوف أ و ل ي ا ء ه فلا تخافوهم و خ ا ف و ن إ ن كنتم, كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إ ن ه م لن يضروا الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في ا ل آ خ ر ة و ل ه م عذاب ع ظ ي م إن ا ل ذ ي ن ا ش ت ر الكفر و ا ب ا ل إ ي م ا ن للعلوم ا ل ل ه ش ي ئ ا و ل ه م ع ذ ا ب م ي م ولا يحسبن الذين كفروا أ ن م ا نملي لهم خير لانفسهم إ ن م ا نملي لهم ليزدادوا إ ث م ا ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى حتى يميز ا ل خ ب ي ث م ن ا ل ط ي ب وما كان ا ل ل ه ل ي ط ن ع ع ك م ل ى ا ل غ ي ب و ل ك ن ا ل ل ه يجتبي من ر س ل ه م ي ش ا ء ف آ م ن و ا بالله ورسله و إ ن تؤمنوا وتتقوا فلكم أ ج ر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آ ت ا ه م الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم ا ل ق ي ا م ة ولله ميراث السماوات و ا ل أ ر ض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذابا حريقا ذلك بما قدمت أ ي د ي ك م و أ ن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا ان الله عهد إ ل ي ن ا أ ل ا نؤمن لرسول حتى ي أ ت ي ن ا بقربان ت أ ك ل ه النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم ََِ ا قتلتموهم ََُُْْ إ ِ ن كنتم صادقين ََِِ ف َ إ ِ ن كذبوك َََُ فقد ََْ كذب َُِ رسل ُُ من ِْ قبلك ََِْ جاءوا َُ بالبينات ََِِِّْ والزبر َُِّ والكتاب ََِِْ المنير ُِِْ كل ُُ نفس ٍَْ د َ ا ئ ِ ق َ ة ُ الموت َِْْ وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور لتبلون في اموالكم و أ ن ف س ك م ولتسمعن من الذين أ و ت و ا الكتاب من قبلكم ومن الذين أ ش ر ك و ا أ ذ ى كثيرا وان تصبروا وتتقوا ف إ ن ذلك من عزم ا ل أ م و ر و إ ذ أ خ ذ الله ميثاق الذين أ و ت و ا الكتاب ل ت م ي ن ن ه للناس ولا تكتمونه فنبذوه راء ظهورهم واشتروا به, واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أ ت و ا ويحبون أ ن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم ب م ف ا ز ة من العذاب فلا تحسبنهم ب م ف ا ز ة من العذاب ولهم عذاب أ ل ي م ولله ملك السماوات والارض والله على كل شيء قدير ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات, واختلاف الليل والنهار لآيات لاولي أ ل ل خلق ل أ م م ا ا ا إن في س ا ا ت و أ ر ض واختلاف الالباب لايات لاولي ا ل أ ل ب ا ب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات و ا ل أ ر ض ربنا ما خلقت هذا ب ا ط ن ك سبحانك فقنا ع ذ ا ب ا ل ن ا ر ر ب ن إنك من ا ت د خ ل النار فقد أ خ ز ي ت ه وما للعلوم الاسلاميه إنك من تدخل النار فقد موسوعه النابلسي م ي من أ ص ر ر ن ا إ ل ل ع ل ا م ن الاسلاميه د 「なんでしょうかね?」 ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا, سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار أ ب ر ر وتوفنا ا مع ل أ ربنا ربنا وآتنا وعدتنا نسلك وآتنا ما ما وعدتنا على ربنا وآتنا ما وعدتنا على موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ا س م ا ع ا م ل ه ا ل ح م ن ذكر من ذكر أ و ث ى بعضكم من بعض فالذين هاجروا و أ خ ر ج و ا من ديارهم واوذوا في سبيله وقاتلوا وقتلوا, وقتلوا لاكفرن عنهم سيئاتهم و ل أ د خلقناكم من قبل ان ن ع ر م ما تفعلون ه ا من اهل العلم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البهاد متاع قليل ثم م أ و ا ه م جهنم ثم ماواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير ل ل أ ب ر ا ر و إ ن من أ ه ل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أ ن ز ل إ ل ي ك م وما أ ن ز ل إ ل ي ه م خاشعين لله لا ي ش ر و ن بايات الله ثمنا قليلا اولئك لهم أ ج ر ه م عند ربهم إ ن الله سريع الحساب يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اصبروا وصابروا ورابطوا و ر ا ب ط و ا و ا ك ت و ا الله لعلكم تفلحون